والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من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 بَيْنَهُمَا بَرَزَ فُلْكٌ لَّا يَبْغِيَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ شَاتَ فِي الْبَحْرِ كَالْعَالَمِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاء كذبان يساله ما في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آله يربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آله وَمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة نار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 117. يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. هذه جهنم التي يكذب بها يَطُفُونَ بَينَهَا وَبَيْنَ حَمِي مِنْ آ فَبِأَي آلَ يرَبِّكُ ما تُكَذذِبَ وَلِمَنْ صَافَ مَقامامَ رَبِّهِ جََّةَ فَبِأَ آلَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فطائنها من جس تبرق وجل الجنتين هدان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصةُ الطَّر فيِي لَْ يطُمِْهُ إسُ قَابِلَهُم وَل جَ فَبِأَ آلَ يرَبّكُ م تُكَذذبَ كَنَّهُ القوطُ وَمَرج هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي مَتَى رَبِّ أَيَّ آلَاء يَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاء ربكما فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حزان فبأي آلاء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 الذبان متكئين على رفرف خضر وبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام